أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ثغنت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك, فأولئك أولائك الذين خسرو أفسغم في جهنم في جهنم خالدون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقونات قالوا ربنا غلبت قلوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها, ربنا أخرجنا منها ربنا قال خسوا فيها قال فيها ولا تكلمون ولا تكلمون إنه كان خرق من يقولون ربنا آمنا فغفر لنا فغفر لنا وأنت خير الرحمين فتخذتمهم سخريا حتى حتى سوكم ذكرين منهم تضحكون إن اني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا انهم, أنهم هم الفاعلون أرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العذاب قال إن إلا قليلا قال إلَّا بِثُمْ إلَّا قَلِيلًا قَالَ إلَّا بِسْتُمْ إلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْ لَكُمْ لَوْ أَنْ لَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَبَحَسْبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَدْتَهُ وَأَنَّكُمْ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ